بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والأربعون من التذكرة باب في من يشفع لهم قبل دخول النار من أجل أعمالهم الصالحة وهم أهل الفضل في الدنيا ذكر أبو عبد الله محمد بن ميسرة الجبلي القرطبي في كتاب التبيين له روى أبي وابن وضاح من حديث أنسي يرفع قال يصف أهل النار فيقرنون, أو فيقرنون والله تعالى اعلم فيمر بهم رجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان أما تذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا فيقول إنك لأنت هو قال فيقول نعم قال فيشفع فيه فيشفع ويقول الرجل منهم يا فلان لرجل من أهل الجنة أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه أو فيشفع فيه قلت اخرجه ابن ماجه في سننه بمعناه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا الاعمش عي يزيد الوقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا قبل المتابعة في الحشية واحد موضوع قال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه, وفيه يوسف بن خالد السمن كذاب وقاء عيد وأتابع قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة صفوفا وقال ابن نمير أهل الجنة فيمر الرجل من أهل النار على الرجل من أهل الجنة فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيتني فسقيتك شربه. قال فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوما ولتك طهور طهورا فيشفع له قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له وخرج أبو نعيم الحافظ بإسناده عن الثوري حدثنا الأعمش عن شقيق عن عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قال أجورهم يدخلهم الجنه ويزيدهم من فضله الشفاعة لما وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروفة المعروف في الدنيا وذكر أبو جعفر الطحاوي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفا وأهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول يا فلان تذكر يوم اصطنعت معروفا إليك فيقول اللهم إن هذا اصطنع إلي في الدنيا معروفا قال فيقال له خذ بيده وأدخله الجنة برحمة الله عز وجل قال أنسون رضي الله تبارك وتعالى عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول قال أبو عبد الله محمد بن ميسرة ورأيت في الكتاب الذي يقال إنه الزبور إني أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة فأقول لهم عبادي إني لم أزوي عنكم الدنيا لهوانكم عليه ولكن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفورا لليوم فتخللوا الصفوف فمن أحببتموه في الدنيا أو قضى لكم حاجة أو رد عنكم غيبة أو أطعمكم لقمة لبتغاء وجهي وطلب مرضاتي فاخوذوا بيده وأدخلوه الجنة فصل وذكر أبو حامد في آخر كتاب الإحياء قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول يا فلان هل تعرفني فيقول لا والله ما أعرفك من أنت فيقول أنا الذي مررت بي في الدنيا يوما فاستسقيتني فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك قال قد عرفت قال فاشفع لي بها عند ربك فيسأل الله تعالى ويقول إني أشرفت على أهل النار فناداني رجل فناداني رجل من أهلها فقال هل تعرفني فقلت لا من أنت قال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي بها فشفعني فيه فيشفعه الله تعالى فيؤمر به فيخرج من النار والله تعالى أعلم. في الحاشية واحد إسناده ضعيف ابن ماجه وفي الزوائد في إسناده يزيد الرقاشي ضعيف اثنان حسن أبو نعيم في الحليه وقال الهيثمي في المجمع وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط فيه إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهبي من عند نفسه فقال أتى بخبر منكر وبقية رجاله يوثقوه ثلاثة ضعيف جدا ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والخطيب في تاريخ بغداد وفي سنده أحمد بن عمران الأخناس متروك الميزان اربعه ضعيف ذكره أبو حامد الغزالي كتاب الإحياء وقال الحافظ العراقي ضعيف وأخرجه أبو يعلى كما في المجمع وفيه علي بن أبي سارة متروك وتابع. باب في الشافعين لمن دخل النار وما جاء أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشفع رابع أربعة وذكر من, من يبقى في جهنم بعد ذلك ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء وذكر ابن السماك وذكر ابن ابو عمرو عثمان بن احمد قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان قال اخبرنا علي بن عاصم قال حدثنا خالد الحذاء عن سلمة بن كهيل عن أبيه عن ابي الزعراء قال قال عبد الله بن مسعود يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم ما سلككم في سقارو قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فهؤلاء الذين يبقون في جهنم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقيل إن هذا هو المقام المحمود لنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرجه أبو, أبو, داود, خرجه أبو داود الطيالسي قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبد الله قال ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام ثم يقوم إبراهيم خليل الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم يقوم موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام قال أبو الزعراء لا ادري أيهما قال ثم يقوم نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رابعا فيشفع لا يشفع لأحد بعده في أكثر مما يشفع وهو المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ابن ماجة عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر, أكثر من بني تميم قالوا يا رسول الله سواك قال سواي قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنا سمعته أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولا نعرف لابن الجدعاء غير هذا الحديث الواحد في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان منكر أخرجه البيهقي في البدور ورواية الثقات أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول المشفعين وسبب إنكار الحديث مخالفته لنصوص أخرى أصح مخالفته لنصوص أخرى أصح منه أثبت ثلاثة منكر أبو داود الطيالسي وراجع الحديث السابق وتابع قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى خرجه البيهقي في دلائل النبوة وقال في آخره قال عبد الوهاب الثقفي قال هشام بن حيان كان الحسن يقول إنه أيضا القرني وذكر ابن السماك قال حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا وايد من عند قال المؤلف رحمه الله تعالى وخرجه البيهقي في دلائل النبوة وقال في آخره قال عبد الوهاد الثقفي قال هشام بن حيان كان الحسن يقول إنه أويس القرني وذكر وذكر ابن السماك قال وذكر ابن السماك قال حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا شبابة بن سوار حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الله بن ميسرة وحبيب بن عدي الرحبي عن أبي امامه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدخل بشفاعة رجل من أمة الجنة مثل أحد الحيين ربيعة ومضر قال قيل قيل يا رسول الله وما ربيعة من مضر قال إنما أقول ما أقول قال كان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان التجمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة قال حديث حسن وذكر البزار في مسنده عن ثابت أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل لا يشفع للرجلين والثلاثة وذكر القاضي عياض في الشفاء عن كعب أن, أن لكل رجل من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم شفاعة وذكر ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يكون في امتي رجل يقال له صدى بن أشيام يدخل, يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا أو كما قال فصل إن, ان قال قائل كيف تكون الشفاعة لمن دخل النار والله سبحانه وتعالى يقول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 ومن ارتضاه الله سبحانه وتعالى لا يخزيه قال الله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قلنا هذا مذهب أهل الوعيد الذين ضلوا عن الطريق وحادوا عن التحقيق وأما مذهب أهل السنة الذين الجمع بين الكتاب والسنة فإن الشفاعة تنفع العصاة من أهل الملة حتى لا يبقى منهم أحد إلا دخل الجنة والحمد لله رب العالمين في الحاشية واحد صحيح البيهقي في دلائل النبوة وأحمد إثنان حسن الترمذي وقال حديث حسن ثلاثة صحيح الإسناد البزار كما في المجمع قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح أربعة ضعيف ابن المبارك متابع والجواب عن الآية الأولى ما قاله أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن معنى من تدخل النار من يخلد وقال قتاده يدخل مقلوب يخلد ولا تقول كما قال أهل حروراء فيكون قوله, قوله على هذا فقد أخزيت على بابه من الهلاك أي أهلكته وأبعدته ومقتته وبهذا قال سعيد بن المسيب فإن الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار دليله قوله في آخر الآية وما للظالمين من أنصار أي الكفار وإن قدرنا الآية في العصاة من الموحدين فيحتمل أن يكون الخزي بمعنى الحياء يقال خزي يخزا خزايا إذا استحى فهو خزيان وامرأة خزيانة وكذا قال أهل المعاني فخزي المؤمنين يومئذ استحياءهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منها والخزي للكافرين هو هلاكهم فيها من غير موت والمؤمنون يموتون والحمد لله رب العالمين فافترقوا في الخزي والهوان ثم يخرجون بشفاعة من أذن الله سبحانه وتعالى له في الشفاعة وبرحمة الرحمن وشفاعته على, أن على ما يأتي في الباب بعد هذا وعند ذلك يكونون مرضيين قد رضي عنهم ثم لا يأت الإذن في أحد حتى لا يبقى بعيد ثم لا يأتي الإذن في أحد حتى لا يبقى عليه من قصاص ذنبه إلا ما تجيزه الشفاعة فيؤذن فيه فيلحق بالفائزين الرضيين والحمد لله رب العالمين وأما قوله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فمعناه لا يعذبه ولا يعذب الذين آمنوا، وإن عذاب العصاة وأعيد وإن عذب العصاة وأماتهم، فإنه يخرجهم بالشفاعة وبرحمته سبحانه وتعالى على ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب منه في الشفعاء وذكر الجهنميين ذكر ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد عيحيا عن أبي عبد الرحمن الختلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وذكر مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وفيه بعد قوله في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة لله تعالى في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار أو كما قال في الحاشية واحد صحيح لغيره ابن المبارك وفي الحديث رشدين بن سعد ضعيف رشدين بن سعد ضعيف ولكن تابعه ابن وهب وابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف وتابع وخرجه ابن ماجة ولفظه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين إذا خلص الله المؤمنين من النار وآمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا شد مجادلة من المؤمنين الذين دخلوا النار؟ قال يقول ربنا إخواننا كانوا إخواننا كانوا أو إخواننا كانوا، فذكره بمعناه يقولون ربنا كانوا يصومون معنا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به ثم يقول الله عز وجل ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا كثيرة ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا مما أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوا فيخرجون خلقا كثيرة ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إن لم تصدقوني فقرأوا ام شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فيقول الله سبحانه وتعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين في البخاري وبقيت شفاعة بدل قوله ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط عادوا حمما فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أبيض قالوا عيد ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجونك لؤي في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء يعتقوا الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل بغير عمل, عمل عملوه ولا خير مقدموه ثم يقول دخول الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي في كتاب الديباج له حدثنا أحمد بن أبي الحارث قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي فأنا أرحم الراحمين قال فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال مثلي أهل الجنة قال وأكثر ظني أنه قال مثلي أهل الجنة مكتوبا بين أعينهم عتقاء الله في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه اثنان سبق تخريج الحديث ثلاث ضعيف الدر المنثور في سنده ابن أبي داود وهو ضعيف متابع فصل هذا الحديث بين أن الإيمان يزيد وينقص حسب ما بينناه في آخر سورة آل عمران من كتاب من كتابة جامع أحكام القرآن فإن قوله أخرج من في قلبه مثقال دينار ونصف, ونصف دينار وذرة يدل على ذلك وقوله من خير يريد من إيمان وكذلك مع جاء ذكره في الخبر من حديث قتادة عن أناس وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ما يزن بروة ما يزن ذره أي من الإيمان بدليل, بدليل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هدال عنزي عن أنس وفيها فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فانطلق فأفعل الحديث بطوله أخرجه مسلم فقوله من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان ومنه قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم وقد قيل إن المراد في هذا الحديث أعمال القلوب كأنه يقول أخرج من عمل عملا بنية من قلبه كقوله الأعمال بالنيات وفي هذا المعنى خبر عجيب يأتي ذكره آنفا إن شاء الله سبحانه وتعالى ويجوز أن يراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم أو يجوز أن يراد به رحمة على مسلم رقة على يتيم خوفا من الله رجاء له توكلا عليه ثقة به مما هي أفعال القلوب دون الجوارح وسماها إيمانا لكونها في محل الإيمان والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد له ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا أخرجوا ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضه فيخرج فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريدوا إلا التوحيد المجرود عن الأعمال وقد جاء هذا مبينا فيما رواه الحسن عن أنس وهي الزيادة التي زادها علي بن معبد في حديث الشفاعة ثم أرجع إلى ربي في الرابعه فأحمده بتلك المحامد ثم اخره له ساجدا قال فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تغطه واشفع تشفع فأقول يا رب ذل في فيمن قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذلك إليك وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي, وجبروتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله